بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه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 وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وجر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان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 جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة الآخرة وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باصره تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقي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 الَّذِي يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِينَ عَلَىٰ وحيي <تصفيق> <تصفيق> الموتى